بسم الله الرحمن الرحيم العاقل يدخر له عملا صالحا عند الله حتى يدخر الله له عطايا يوم, يوم يلقاه فمن زحزح عن النار و أ د خ ل ا ل ج ن ة فقد فاز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 فمن زحزح عن النار و أ د خ ل ا ل ج ن ة فقد فاز وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور فهذا نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله من بئر م ه ج و ر ة إ ل ى أ ي د ي س ي ا ر ة إ ل ى سوق النخاسين إ ل ى أ ن يسام عليه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 يوسف العاقل يدخر له عملا صالحا عند الله حتى يدخر الله له عطايا يوم, يوم يلقاه إ ن كل أ ح د قطعا سيلقى الله من الشقي الشقي و من لا يفرح إ ذ ا لقي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 إ ن ربك فعال لما يريد قد تحقق أ م ر ا يعجبك يحسنك ف ت أ ت ي به إ ل ى م ث ل ابيك أ ربما بقدر الله أ ب و ك لا يفرح بهذا ا ل ش ي ء ت أ ت ي به إ ل ى رئيسك في العمل قد أ ن ج ز ت شيئا لا يفرح رئيسك به ت أ ت ي به الى ولي أ م ر ك لم يقابلك فيه بما تامر ت أ ت ي به إ ل ى أ م ك كانت أ م ك م ش غ و ل ة ب أ خ ي ك مشغولة بأخيك ت أ ت ي به إ ل ى أ ي أ ح د تحب أ و تجله فلا تجد عنده ف ر ح ة كنت تتمنى فكونك لم تحصل على ا ل ف ر ح ة عنده شرعا لا يضرك ي لا ي ض لا ينقص من قدرك البته لكن من ا ل ش ق ي من يلقى ارحم الراحمين ولا يجد عنده الفرحه كيف يستطيع المسلم أ ن ينال الفرحه اذا لقي الله يدخل له سرائق أ ع م ا ل يجعلها في غالب ظنه ذخرا يوم القيامه ل ل ل ه قال احد السلف والله لو خيرت بين ان يحاسبني الله أ و يحاسبني والدي لاخترت أ ن يحاسبني الله إ ن الله أ ر ح م بي من والدي اللهم إن انا نسالك رحمتك و اخي ل وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, وقلوبهم وجلة أنهم إِلَىٰ ربهم راجعون أُولَئِكَ يُسَالِعُونَ ل ذ ي يُؤْتُونَ فِي ن أَنَّهُمْ رَاجِعُونَ آتًا مَا رَبِّهِمْ ا ر المسلم ت وَهُمْ ه ا سَادِقُونَ ا أخي ل احرص على نشر هذه ا ل م ا د ة فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه الماده من موقع وذكر اسلامي ل إ